الهيه يضعها الله في قلب من شاء من عباده ولكن هناك سبيل طويله لتصل الى ان يمنحك الله التقوى درجه تقي وتساءلت ايها الاخوه هل خلا زماننا من تقي اين الأتقياء الاتقياء أخفي أين أين هم هل أنت منهم هل أنت منهم هل يعدك الله من أتقياء عباده اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. إخوتي, حين تحدثنا عن سمة العلاقة بينك وبين الله. سمة العلاقة بينك وبين سيدك ومولاك. وربك وإلهك العظيم الجليل الكبير المتعالي الملك المؤيمن الجبار الله تعالى لتتأملها في قضية التقوى لتجد قول الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله خطيره خطيره خطيره في لقد وصينا وصية التقوى وصية الله للأولين والآخرين تأمل حين تأتيك وصية من الله عمرك خدت بالك من ان دي وصية ربنا شوف حين يحب أحد احدا يقول له إيه أوصني حين يكون أحد على سفر يقول له أوصني حين يكون أحد سيفارق يقول له أوصني حين تجد أحدا خيرا منك وتريد أن تنتفع منه تقول له اوصني افتح هذه المعاني على مراد ربك منك تجدها وصيتك ان تتقيني ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وصيه وصيه من الله لهؤلاء العباد الفقراء وصيه للمذنبين وصيه للعصاه وصيه للغافلين وصيه للبعداء وصيه للمقربين ووصيه للمحبين ووصيه هي وصيه الله للاولين والاخرين اتقوا الله وهنا يأتي موضوع الخطبه كيف اتقي الله الله يقول لي الله يقول لي اتق الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله فكيف أتقيه كيف أكون من المتقين أول سبيل لذلك أن يكون الله منك دوما على بال هي دي التقوى تقوى سمة العلاقة بين العبد وبين رب التقوى هي دي سمة العلاقة بقى أن تتقي الله سمة العلاقة معناه لكي تتقيه ان تكون دائما تشعر تحس ان ربنا معاك قريب منك يراك يسمعك مهيمن على الكون قادر ان يبطش بك قادر ان يرحمك قادر أن يعطيك قادر أن يعافيك قادر الشعور ده شعور شعورك أن الله جل جلاله محيط واسع عليم قادر شعورك قلنا في الخطبه الماضيه ان لازم تمر بمرحله الايمان وبعدين اليقين وبعدين الايمان اليقين البصيره الاحساس أن تؤمن العلم الأول ان تعلم اولا ان الله جل جلاله على كل شيء قدير أن تعلم أولا علم عقيدة تعلم أولا أن الله سميع بصير عليم يرى الآن تفاصيل خواطرك اللي بيجول في راسك الآن اللي دماغه بتقول احنا في الشمس خلص يبتوع الشمس اسأل الله ان يظلكم في ظله يوم لا ظل الا ظله وقلت كثيرا لن يستوي اللي قاعد في التكييف مع اللي قاعد في الشمس هناك ولن يستوي من اللي اتى من الفجر ومن الساعة عشر عن اللي جاي اخر الساعة 12 وكفى بالله حسيبا وكفى بالله رقيبا وكفى بالله شهيدا ولكن هناك فضل الله يؤتيه من يشاء والله يرزق من يشاءه بغير حساب فاستبروا وافهموني علم أولا أول العلم أن تعرف ربك عليم يعلم تفاصيل خواطرك مجالات قلبك ما تريد وما تشتهي علم ثم اعتقاد أن تعتقد ثم أن توقن يقين ثم أن تتبصر اليقين يورس بصيرة ثم أن تشعر أن تحس تحس وانت بتتكلم إن ربنا سمعك فتخرس تخرس خالص تحس وانت ماشي إن ربنا شايفك فيرتعش لهذا قلبك انا عايز اسالك يا حبيبي اللي واقف في الشمس هناك وسمعني عايز اسالك هل حصل في قلبك الرعشه دي لما حسيت ان ربنا شايفك وانت واقف اريدك ان تشعر بها الان ان الله مطلع عليك ويراك ورحيم بك ويريد ان يرحمك قال الله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم كريم كريم اشهد ان ربي كريم شاهد اولا لكي تكون من المتقين أن تشعر هذا الشعور أن ربك بك محيط وعليك قادر وفوقك قاهر يسمعك يراك يعلم تفاصيلك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِ